استمع إلى الجمل وأعدها ثم تأمل معانيها واحد أنا مدرس اسمي خالد اثنان أنا طالبة اسمي مريم ثلاثة أنت طالب اسمك علي أربعة أنت مدرسة، اسمك فاطمة خمسة هو صديق، اسمه أحمد ستة هي مديرة، اسمها سارة